ومن وجب عليه ذبح هدي هل يأكل منه أو لا بد من توزيعه كله على المحتاجين وإذا جاز لي الأكل فما المقدار الذي آكله قال الله تعالى في شأن الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يدل ظاهر هذا الأمر على إذاحة الأكل من أي هدي كان سواء أكان واجبا أم مندوبا وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم وفرقوا بين هدي التطوع المندوب فجوزوا الأكل منه وبين الهدي الواجب فحرموه وإن كان بعضهم أجاز الأكل من بعض الهدي الواجب دون بعض الآخر فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع ولا ياكل مما سواها وقال مالك ياكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله الا فديه الاذى وجزاء الصيد والنذر للمساكين وهدي التطوع اذا عطب قبل محله وعند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقران وكذلك ما كان نذرا أو جبه على نفسه أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه وأن يهدي ويتصدق وأقول إن غالب ما يذبح هناك هو جزاء عن التمتع والقران وعموم الآية يجيز الأكل منه إلى جانب أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه نساؤه وكنا متمتعات أي محرمات بالعمرة أولا أو قارنات أي محرمات بالحج والعمرة معا وأكلنا من اللحم وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدانة يعني جمل ببضعة يعني قطعة في قدر فأكل هو وعليه رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها وليس هناك قدر معين لما يؤكل وقيل يؤكل النصف وقيل كالأضحية يأكل الثلث ويهدي الثلث وتصدق بالثلث والأولى أن تطعم كلها أو أكثرها للفقراء وبخاصة بعد الاستعدادات الجديدة لتنظيم الذبح والتوزيع والأكل منها أفضل من أن ترمى وتضيع دون توزيع والله أعلم